بسم الله الرحمن الرحيم والقرء والكتاب مسحور في رق مانشور من وذبيتي المعصور والسقف المرقوع والبحر المزجور إن عذاب ربك لا واقع يتمور السماء معه وتسير جبال سيرا فَوَيْلُ يَوْمِ الْمُكْذِبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَضْيَةِ الْأَرْضِ يَوْمَ يُدَاعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاهِيهِ فَكُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ اصْلُوهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِن المتقين في جناتهم ولعين فأكين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجهيم كلوا وشربوا بما كنتم متكين على الصوفتهم وزوجنهم بحور النعيم، والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإهمال الحقن بهم الحقن وما أتمنهم من عملهم. كل امرئ بما كتبرهم وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهم ويطوف عليهم ظلمان له لم كأنهم مؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض مَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَقَالَ عَذَابَ السَّمُ إِنَّا كُنَّا مِنْ قبل ندعوه إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مبنون أم يقولون شاعرهم تربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طارون أم يقولون تقولا بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم أم خلق السماوات والأرض بل لا يقنون أم لهم خزائن ربك أم هم مسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتهم السمعون بسلطان مبين أم لهم البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مرامهم مسقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون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 يوم لا يؤني عن كيدهم شيئا ولا هم وإن للذين ظلموا عذابا من دون ذلك ولكن واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه واله النججو